منظمة الصحة العالمية تقول بأن واحد نسبة لي كبيرة واحد نسبة لي مخيفة من سك العالم مصابين يعني بمشكلة القرون العصبي أو بمشكلة البمزوي اللي تقدر تكون له أو أنت اللي فتحتي هذا الفيديو هذا مصاب بهذا المشكل ولا يقدر يكون يسبب لك كثير من المشاكل في البطن ديالك وفي النفسية ديالك وفي الجسد ديالك وأنت لا تعلم لماذا؟ لأنه مرض خفي مرض غير واضح المعالم مرض طبيب ربما غير معروف يعني حتى الاطباء ما كيعرفوش هذا المرض مزيان وربما يدخلهم في حيره ابنك يديروا جميع الفحوصات كيلقوا بان المرض ما عنده حتى شي حاجه من ذوك الامراض اللي كانوا كيظنوا بانها فيه مرض القرون العصبي أو لم بومسوي يكون موضوع حلقتنا اليوم مرض القرون العصبي او لم مشكل بومسوي هو مرض يعني كيبدا في البطن ديال الانسان وكيجعل مشاكل في الجهاز الهضمي التي تؤثر في عملية الهضم والتي تؤثر في الراحة الجسد بشكل عام هنا بطبع حال كلكم يعني بحكم أنني قلت لكم بأن نسبة للناس المصابين بهذا المرض هي كبيرة فكتقول لنا ما هي العلامات من هذا المرض هذا؟ ما هي العلامات إذا قلناها فينا فعلا بأننا نرى يعني عدنا هذه المشكلة هذا دي القنون العصبي حكي لنا أول حاجة نقول لكم يعني أنا جمع لكم واحد مجموعة هذه الأعراض هذه الأعراض إذا كانت فيكم فبلا شك أنتم مصابون بالقلون العصبي أول عشي في الأول العصبي ي بنعوه ي دعونه يعنيه إليم يعني انه فهلا إ Ernestful يعنيелюه ثاني hu HaRI مهما يعاني من الإمساك ومن الإسهال الحاد ثالثا شي وربما يكون فقدان في الوزن في بعض الحالات في بعض الحالات يكون في فالذل يعني الإنسان يكون مصاب بالقلون العصبي يسطر ألم بالمثار أو بالالتهاب بالمفاصل مبيل علامات ديرو ايضا ان الانسان يعاني من مشاكل كيحس هو ماشي كيعاني كي من مشاكل, كي مشاكل في القلب وهو في الحقيقه راه القلب ديالو سليم وانما المشكل في البطن ديالو مبيل علامات ديرو ان الانسان كيحس في الظهر وكيبقى في الكلاوي كيقول كي ربما انا عندي الكلاوي وهو ما عنده لا المشكل في البطن وهو مشكل قولون عصبي كما قلتكم مبيل علامات يرو ومبيل علامات ديالو التقيا الانسان كيحس ديما بالرغبه في التقيا انك في الصباح ما كيقدرش يفطر الشهيه مفقوده يعني هذه العلامات هذه تقدر تكون عند بعض الناس كيف ما ما تقدرش تكون عند بعض الناس انا بطبيعه الحال كنعطيكم مجموعه ديال الاعراض إلا كانت فيكم أكثر يعني الاعراض ذكرتها فنعم تقدر تكون الاصابه عندكم مبيل اعراض ديالو كذلك الاكتئاب يعني كيؤثر على النفسية صاحبه يعاني من الاكتئاب الحاد وصاحبه يعاني من التعب دائما كيحس الجسم ديالو ثقيل عليه وديما بيديك التسخسيخه ف هنايا غتقولوا لي... لي يعني شرح لنا علميا كيفاش هو هذا المرض ديال العصبي شنو الطبيعه ديالو واش هو مشكل ديال اعصاب في البطن اولا يعني غنقول لكم دابا الى مشيت معكم علميا شيئا ما غادي نشرح لكم شويه بشويه وتتبعوني وعطوني عقلكم وحاولوا انكم تسينطوا الفيديو حتى لاخير المشكل البومزوي أو زوي اولا المشكل ديال القولون حنا كنعرفوا البطن فيها القولون يعني كيف ما كنقولوا حنا المسرى الغليظ هذا المسرى الغليظ فيه واحد النوع ديال البكتيريا فيه نوع ديال البكتيريا اللي كتخلق معنا وهذيك البكتيريا كتكبر معنا يعني طبيعيه ان هذيك البكتيريا كتكون عندك في المصران هذيك ل... البكتيريا عندها واحد دور. شنو الدور شنو هو الدور ديالها يعني عندها ادوار كثيره وتقريبا يعني من الجو انهم يقلبوا شحال من نوع ديال البكتيريا في البطن ديالنا لقاو اكثر من 500 نوع ديال البكتيريا كل بكتيريا عندها الدور ديالها كاين اللي مسؤوله على السكريات كاين اللي على هضم البروتينات كاين اللي على الفيتامينات كل بكتيريا شنو الدور ديالها وبطبيعه الحال هاد البكتيريا موجوده بواحد النسبه معينه في البطن ديالك انت او انت فالمشكل ديال القولون العصبي المشكل ديال القولون العصبي هو الزيادة في النسبه ديال هاد او لا النقصان ديال النسبه ديال في البطن ديالك فاذا مشات هذه البكتيريا تنقصت من البطن ديالك زادت على الحد ديالها هو طبيعي هنا كنوليو كنتكلموا على مشكل ديال القرون العصبي انا اجي لكم على بالكم ما تقولوا لي عافاك تكلمني شنو الاسباب اللي كيخلي كي ان الانسان يتصاب يعني يصاب بالقرون العصبي شنو هي الاسباب هذه غادي نقول لكم انا ما كاينش سبب واحد كاينه أسباب اللي هي متعدده وهنا كل واحد فيكم يسمع ويسقطع الحالة بطبيعة الحال يشوف ما هو السبب إذا كان مصب به هو السبب الذي جاء عن طريق. أنا ذكر بطبيعة الحال جميع الأسباب لا سنجعله لا شيء سبب إلا أنني قلته السبب رقم واحد هو سوء التغذية غنتكلم معكم بشويه بشويه السبب رقم 1 هو سوء التغذيه الانسان اللي كياكل كي مكله الزنقه بزاف كياكل كي التسممات كياكل مواد كيميائيه بزاف كياكل كي مواد حافظه بزاف ربما سوء التغذيه مبين العامل اللي كيخلي ان الجهاز الهضمي ديالك كيولي كيعاني وهاديك الماكله اللي كتاكل هي غير صحيه بطبيعه الحال على ديك البكتيريا اللي تكلمنا عليها كتاثر على البكتيريا الشيء اللي كيخليها اما تنقص او لا كيخليها انها تزيد بسبب سوء التغذيه اللي كتاخذ السبب رقم 2 هو مشكل نفسي ممكن الانسان يكون كيتعرض لاعصاب بزاف كيتعصب بزاف اولا انه كيخاف بزاف اولا انه كيوقع تحت تحت الضغط بزاف يعني هذا العامل النفسي من بين أهم الأسباب ديال القلق العصبي السبب رقم 3 وهو السبب اللي صراحه شيء ما معقد علاش لان هذا السبب اذا ما وجد الانسان لن يعالج الا اذا ما عالج هذا السبب هذا اللي هو مشكل ديال التوكان او لا مشكل ديال السحر الماكل في بعض الاحيان كنلقاو بان بعض الناس عندهم مشكل ديال التوكان ولكن عندهم مشكل ديال ديال العصبي بالمواسات فقولوا لي كيفاش كيفاش توقع بجوجهم مجموعين فكنقول لكم نهار لك الاول اللي هذا الانسان داك التوكان اللي عن ميكروب ودخل لبطن ديالو فجعل واحد الخلل في المنظومه ديال الجهاز الهضمي ديالو كترات له على ديك نسبة دي البكتيريا اللي تكلمنا عليها فوقع واحد العدم ديال التوازن الشيء اللي سبب له فقرون عصبي فمهما خدم الادويه كيلقى راسه ما كيتعالجش سببلاش لان موجوده اشياء في البطن ديالو اذا ما نقاهاش واذا ما عن طريق النظام ديال العلاج ديال معمر ستتعجوا هذا بطبيعة الحالات التي نظرنا في المركز و كنا شاهدنا كيف كانوا مصابين بالتوكل و عالجناهم بالتوكل و عاد فيهم الأعراض القرون العصبي و بدنا معهم العلاج القرون العصبي حتى تم العلاج يعني كما ذكرت لكم الاسباب ممكن تكون نفسية ممكن تكون سوء التغذية ممكن يكون توكل يعني هذي الاسباب بشكل عام كن يمكن أن نذكرها و هناك اسباب أخرى ما كيلل نذكرها التي ممكن أن تكون وراثية و أشياء أخرى بطبيعة الحال هن تتسو اتقول لي يعني شنو ممكن انه يكون العلاج ديال هذا العصبي يعني الا كنا حنايا فعلا مصابين بالبومزوي ولا عندنا القولون العصبي شنو ممكن تنصحنا انت كعلاج غادي لك ان هاد الناس هادو اللي كيعانيوا كي من بومزوي او اللي كيعانيوا كي من القولون العصبي المشكل ديال المرض هذا بالضبط هو انه كيسبب في أمراض أخرى كيسبب في امراض اخرى وربما كيسبب في كثرة المرض يقدر يسبب امراض في القلب وانت راه ما عندك لا قلب لا والو يقدر يسبب لك ضيق في الصدر او لا اختناق وكتولي كتعتقد هيك ما عندك ضيق او شي مثل القبيل يقدر يسبب الم في الراس تساقط الشعر التهاب في المفاصل الام جهه الكليه جهه يعني الكليتين يعني كيسبب كثير من المشاكل الشيء اللي كيخليك انك انت الطبيب ديالك في حيره يجعلك أنك تدخل في حيرة يعني أول حاجة اللي بغيت نوضح بأن مسألة القرون العصبي طبياً ليس لها علاج وليس لها كشف يعني الطبيب ما يقدرش يتمكن أنه يتعرف على مسألة القرون العصبي ويش عندك أو لم عندك ما عندوش يعني معارفة بالقرون العصبي والطيب ما يعرفش هذا المرض هذا وحتى التمت... حتى الأدوية المشكل الكين حتى الأدوية يعني الأدوية الكيميائية ليس هناك دواء كيميائي في العالم بأسره كيقولوا بان هذا الدواء الكيميائي هو خاص بالقرون العصبي انا عاد سولوني علاش هذه العمليه غير ممكنة أن يكون دواء كيميائي صنع في المختبر بمواد كيميائيه غادي يعالج لك البطن ديالك فيه عدم توازن لان المواد الكيميائية في حالة ان عندك مشكل في البطن ديالك وضعف في البطن ديالك البطن ديالك ما غاديش ما غاديش يتقبل مواد هي كيميائية. فهنا غادي نوجهكم لكم بان القرون العصبي هو يعني سابقا هو واحد المشكل وخلل في البطن فالبطن ديالك يحتاج إلى أشياء علاجية طبيعية فالنظام هذه العلاجية في القرون العصبي نعتمد على خلطات في الأعشاب نعتمد على أعشاب التي تنقل المصران, اللي المصران إذا لم تكن سموم أو شيء من هذا القبيل ثم نعتمد على الضربة القاضية القاسمة للقرون العصبي وهي الحجامة الخاصة بالقولون العصبي التي تعرفوها أهل الاختصاص وهي عبارة عن نقط نقطة التي نعرفها نقطة تكون في البطن وكتكون تكون أسفر الظهر التي نقوم بها في الحجامة و يكون شخص تحصلي كبير و ملحوظ و لا تكون حجامة فقط وإنما نستعمل حتى بعض الزيوت التي فيها مركز بعد الأعشان التي نعرفها بأنها تنفعل في حالة القلون العصبي وليس هذا فقط بل حتى الإنسان الذين يزورنا و عنده مشكلة القلون العصبي نعطيه نظام غذائي يعني ما توقعش انت راه ما عندك مشكل في البطن ديالك مثلا وكتعاني من مشكل في البطن ديالك وراك غادي تاكل لي غيتي راه ما يمكنش كاينه اشياء غادي ننصحوك انك غادي تاكلها كاينه اشياء غادي ننصحوك ما خاصكش تاكلها وهنا تقولوا لي قول لينا بارك الله فيك شنو هي الاشياء اللي خاصنا ناكلو شنو هي الاشياء اللي ما خاصناش ناكلو اييه غادي نعطيك ان شاء الله جميع المعلومات كل هو طبيعي الخضر والفواكه انا كنفضل انك تاكل الخضر والفواكه بطريقه حلص من طبيعيه ويكون الطبخ ديال البيت وتكثر مشرب هالمياه وتمارس الرياضه ثم تعالج عن طريق المنظومه اللي تكلمنا عليها اللي هي الحجامه والعلاج بالاعشاب وتمشي في يعني تمشي في فالجسم ديالك طبيعه الحر دي بدون ادنى اي شك اما صراحه الانسان اذا تاخر وما عالج هاد المشكل ديال القلق العصبي فهو كيسبب له الاكتئاب كيسبب له القلق الشديد كيسبب له العصبيه الشديده كيسبب له بعض الاضطرابات في النوم كيسبب له فقدان الشهيه وكيخليه حتى الماكله اللي الجسم ديالو ما كينتفعش بها يعني الجسم ديالك الماكله اللي كتدخل راه بها فيها عتقول لي علاش كاين تي هذا الكلام نقول في الأول انا شرحت لك علمياً القرون العصبي هو اضطراب في واحد البكتيريا اللي على هضم الأكل يعني ديك البكتيريا هي اللي كتهضم لنا الاكل وكتدخل لنا الفيتامينات والبروتينات والسكريات وكل هذه الامور كتدخل الى الجسم حتى ينتفع بها الجسم فاذا بك حينما تكون انت مصاب بالقرون العصبي فالاكل كله هو اللي كتاكل يعني غالبه لا تنتفع به وكضيع بكاك فصاحب القول عصبي كما قلت إذا تأخر على الإلاج فهو يعاني من كثير من الأشياء اللي منها ربما تكون نفسية منها جسدية حتى عند بعض النساء يعانون من اضطرابات يعني في الدورة الشهرية من الوجع في الدورة الشهرية وربما من اضطراب في الغدة الضرقية وكثير من الأمور يعني خاصة بعد النفسية بعدها تدمر مهما حاول الإنسان من جهد أنه يعني يريح نفسه أو لا يعطي نفسه قسلنا الراحة ديما يحس رأسه مدكدك وعنده خمول وعنده عدم قدره على الأكل هذا كان موضوع حلقتنا اليوم القرون العصبي أولى بومزوي ما تنسوش أنكم إذا أعجبكم الفيديو أنكم تدروا لايك وتشجعونا وبهذه لايك ديالكم سيتخلوا الناس آخرين أنهم يشاهدوا الفيديو وينتافعوا وسيكون لكم الأجر بإمنا الله عز وجل كان معكم أخوكم العالمي في حلقة حول بومزوي لا تنسوش أن هناك مواضع قادمة بإذن الله أي موضوع بغيتون أن نتكلم فيه في الحلقة الماجئة خليوا في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته